فَلَقُط تحمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك أَوْ فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيم ذا مقربه أو مسكينا متربة ثم